وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَطَّرَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ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 ما أغنى عني ماليا، ألك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الدحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فسلكوا.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 تازن من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟